وعلى سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن انتهينا في الدرس الماضي من الركن الثامن وهو الجلوس بين السجدتين مطمئنا و ا ل آ ن سنشرع في الركن التاسع والعاشر والحادي عشر وهذه ا ل أ ر ك ا ن هي التشهد وقعود و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم فالتشهد وقعوده إ ن أ ع ق ب ه م ا سلام ب أ ن ك ا ن ا في آ خ ر ا ل ص ل ا ة سواء أ ك ا ن ت ا ل ص ل ا ة ر ب ا ع ي ة أم ك ا ن ت ث ن ا ئ ي ة إ ن أ ع ق ب ه م ا سلام فهما ر ك ن ا لا تصح ا ل ص ل ا ة بدونهما التشهد والجلوس فيه فلا تصح ا ل ص ل ا ة بدون تشهد ولا يجوز ل و أ ن يتشهد قائما لابد من أ ن يقعد في تشهده للاتباع و أ م ا إ ذ ا لم يعقبهما السلام ب أ ن كانت ا ل ص ل ا ة ر ب ا ع ي ة ك ص ل ا ة الظهر والعصر والعشاء أ و ث ل ا ث ي ة ك ص ل ا ة المغرب وكان في وسط ا ل ص ل ا ة بعد الركعتين ا ل أ و ل ي ي ن فهما خ ل ن ا أ و هما بعض من أ ب ع ا د ا ل ص ل ا ة كما س ي أ ت ي معنا بعد قليل ف التشهد ا ا ل أ و ل في ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي ة و ا ل ث ل ا ث ي ة بعض من أ ب ع ا د ا ل ص ل ا ة و س ن ة من سننها و أ م ا التشهد الثاني في الصلاه الرباعيه ا ل أ والثلاثيه ل و أ خ ي في ر ة ل أ ن لا ي والتشهد ج د ف ي ه ا و ا ل أ و ل والاخير خ ي ر ف ه ذ الركن التشهد أ في الصلاه ا ل ث ل ا ئ ي ة والتشهد ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر في الصلاه ثنائيه ركن لا تستحق ا ل ص ل ا ة بدونه والدليل على ركليته خبر بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد ونحن نقول هذا أ م ر من الله تعالى وربما كان القائل ا ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يامر بالمشروع وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فمن ي أ خ ذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله ي أ خ ذ ومن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى يطيع فمن قبل عن رسول الله قبل عن الله الشرع أ و ل ا و أ خ ي ر ا شرع الله تعالى ولذلك ربما تقرؤون في بعض الكتب أ و ج ب الله تعالى كذا ولا تجدون هذا النص في ا ل ق ر آ ن الكريم هذا ليس خطا من الكاتب و إ ن م ا هو ا ل ح ق ولكن ل أ ن ا ل أ م ر أ و ل ا و أ خ ي ر ا يرجع إ ل ى الله تعالى والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مبلغ هذا سواء اكان وحيا متلو ا في ا ل ق ر آ ن الكريم أ و كان وحي غير متلو س ن ة النبي عليه الصلاه والسلام كلاهما وحي من الله تعالى ولكن ا ل ق ر آ ن لفظه ومعناه من عند الله يراد به التحدي و ا ل ت ع ج ا ز و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة اللفظ من عند النبي عليه الصلاه والسلام والمعنى موحى به من قبل الله التشهد السلام على الله قبل ع ب ا د ه السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان و فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ف إ ن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله فوجه الدلاله من ذ ا الحديث من ج ه ت ي ن ا ي ا ل ا و و ل عبد الله ب س و د كنا نقول قبل أ ن يفرض علينا التشعث إ ذ ن التشعث فرض بعد ذلك والشيء الثاني أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولكن قولوا التحيات لله وهذا أ م ر و ا ل أ م ر ينصرف إ ل ى الوجوب ما لم تقم ق ر ي ن ة تصرفه عن الوجوب إ ل ى الندب أ و غيره من ا ل م ع ا ن ي رواه الدار ق ط ب ي والبيقي وقالا اسناده صحيح أي واذا د ه حديث وإذا لم يكونا في ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة التشهد وقعوده إ ذ ا لم يعقبهما السلام ب ا م ك ا ن ا في وسط ا ل ص ل ا ة ب ا ل ن س ب ة ل ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي ة و ا ل ص ل ا ة ا ل س ن ا ئ ي ة فهما سنتان والدليل على ذلك خبر الصحيحين البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قام من ر ك ع ت ي ن من الظهر ولم يجلس د فقام من ركعتين ي للتشهد فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد السجدتين قبل السلام ثم سلم فسجد للتشهد الاول سجود ا ل س و ب ولو كان ر ق ن ا لما جبر بسجود السوء ه لان سجود ا ل س ه و لا يجبر ا ل أ ر ك ا ن إ ذ ا ترك ا ل إ ن س ا ن ركلا من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة نسي ر ك ع ة ا ل أ و ل ى نسي ر ك ع ة من ركعات ا ل ص ل ا ة نسي ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة نسي الركوع نسي السجود هذا ما يجبر بسجود ا ل س ه و لا بد لو أ ن ي أ ت ي ب ا ل ر ك ن ا ل ر ك ن لا يستبدل بشيء آ خ ر أ ب د ا ما يحل شيء محله ولا يجبر بسجود ا ل س ه و إ م ا أ ن ي أ ت ي به و إ ل ا فصلاته ب ا ط ل ة فلو كان التشهد الاول في ا ل ص ل ا ة ركنا لما جبره رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود السهو يدلنا د ل ا ل ة ص ح ي ح ة ص ر ي ح ة على انه ليس بركن وانما هو سنه والقعود للتشهد كيف كيف ما جلس الانسان للتشهد جاز فان شاء جلس متربعا وان شاء جلس متوركا كما مر معنا في الجلوس ما بين السجدتين ولكن هناك هيئات م ف ض ل ة في الجلوس تفضل على غيرها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيسن في التشهد ا ل أ و ل أ ن يجلس الانسان فيه جلوسه بين السجدتين يسن في التشهد ا ل أ و ل الذي هو سنة والذي لا يعقبه ا ل س ل ا م يسن في ا ل إ ن س ا ن أ ن يجلس فيه جلوسه بين السجدتين ب أ ن يجلس على ق د م ه اليسرى وينصب قدمه اليمنى وينصب ق د م هذه اليمنى سميناها ج ل س ة الافتراش ف ي س ن في التشهد ا ل أ و ل الافتراس فيجلس على كعب يسراه وينصب ي م ن ا ويضع باطن إ ب ه ا م ه في ا ل أ ر ض ويوجه إ ب ه ا م ه إ ل ى ا ل ق ب ل ة ويضع أ ط ر اطراف ف أصابعه أ القبلة إلى اصابعه م ت و ج ة إلى الى ق ب باطن إبهام القصبع ل الأرض ل ة وطرف إ متجه في القبله ة و ا ل ت ش د آخر يسن ل ل إ ن س ا ن أ ن يتورك التورك مثل الافتراش ولكن ا ل إ ن س ا ن بدلا من أ ن يجلس على قدمه اليسرى يضع ولكه في ا ل أ ر ض ويخرج رسله اليسرى من تحت الرجل اليمنى وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من ج ه ة يمينه ويلصق ولكه ب ا ل أ ر ض هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي لا يريد ا ل سجود السهو بان لم يكن قد سهى في خلاته ف إ ن ه يجلس متوركا في التشهد ا ل أ خ ي ر و أ م ا من سهى في خلاته ويريد أ ن يسجد للسهو ي أ و كان مسموقا أ ج ر ك ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة أ و ا ل ث ا ل ث ة أ و ا ل ر ا ب ع ة ف إ ن ه بعد سلام إ م ا م ه سيقوم ففي هاتين الحالتين ح ا ل ة العزم على سجود السوء وحاله سبق في ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه يجلس في تشكده ا ل أ خ ي ر كجلوسه في تشكده ا ل أ و ل يجلس على كعب يسراه بعد أن ي ض ع ه ان طبعا كعب على الرجاوة يسراه يجلس هي م ص و ب لا يضجعها ذلك يجلس و ينصب قدمه اليمنى فاذا إ ذ إ كان الانسان غير مسبوق ف إ ن ه يتورق في تشهده ا ل أ خ ي ر ويفترس في تشهده ا ل أ و ل و إ ذ ا كان مسبوقا ف إ ن ه يفترس في كلا ل ت ش ه د ه ف إ ذ ا جلس للتشهد ا ل أ خ ي ر ب أ ن كان مسبوقا أ و انتهى من سجود السهو جلس متوركا وبعد ذلك يسلم ويضع فيه ما يسراه على ا ل طرف الاصابع ولا يضمها. يضعها م ه ا اليسرى يد ي ض على طرف ركبته لا يضعها في ارض اصل ف خ ذ ولا يرسلها الى الامام ب حيث تلتف على ا ل ر ك ب ة وانما يضعها عند ن ه ا ي ة الفخذ ا ل الركبة ص ا ب ع م ض م و م ة ومتجهه الى قبلك ولا يقبض اصابعه المراد الفقار لا يضمها يعني لا يقبضها يكون مضموم بعضها إ ل ى بعض ولكنها م ف ر و د ة م ب س و ط ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ليد ل اليمنى الإمام الرافع يقول هنا يضع يده على طرف من يعني بلا ضم ما هي مضمومة ولا هي مقبوضة. لا هي مضمومة ولا هي النووي التي فيها ضم مضمومة مقبوضة مضمومة مقبوضة على الأطرابع تعالى الرافع ركبته رحمه الله هنا بلا لا ولا لا ولا الإمام المسائل خالف الإمام طرف صورة متفرقة من من قال قلت اصح الضم والله أعلم حتى تكون جميع اصابعه متجهه إمام الى القبله ة ذ ا بالنسبة, بالنسبة وأما بالنسبة اليمنى بسرة لليد لليد فانه يقبض من يمناه الخلفه ويقبض البلفه ويوسط ا هذه الثلاثه يقبضها ومن ويرسل المسبحه هذه المسبحه يرسلها ويرفعها عند قوله الا الله يا ا أ و ا ت ي شهد السلام عليك يا يون نبي ورحمه الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله عند قوله إ ل ا الله يرفعها قبل ذلك يقبض الخنصر والبنصر و ا ل غ س ط ة ويحلق ما بين إ ب ه ا ل ه و م س ج ح ت ه بهذا الشكل تعاقد ثلاثه وخمسين ولا يحرك اصبعه وعندما يقول إ ل ا الله يرفعها ما يرفعها رفعا فاحشا وانما يرفعها قليلا بحيث تتميز في نظر الراي عن وضعها السابق عندما كانت متجهه نحو الاسفل عند قوله الا الله ي ح ر ك ه ا وبعد ذلك ما يحركها يحركها عند قوله إ ل ا الله يرفعها وبعد ذلك يثبتها إ ل ا أ ن تنتهي صلاته وذلك لما رواه أ ب و داود في الحديث الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرك إ ص ب ع ه في ا ل ت أ ك د و أ م ا ما وعد من روايات أ خ ر ى ص ح ي ح ة م ث ل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك إ ص ب ع ه في ا ل ص ل ا ة فقد جمع المحدثون ما بين هاتين الروايتين بقولهم إ ن ه كان يحركها عند قوله إ ل ا الله وبعد ذلك لا يحركها ومما هو متفق عليه عند علماء, وعند علماء الحديث ص و وعند ل علماء ل ا أ ن إ ع م ا ل الروايتين خير من إ ه م اهمال ل أو إ ه م ا أ ح د ه م ا فنحن أحد أمره نحن الآن امام ل آ ن أ نصين متعارضين ا ل ن ف س ا ل أ و ل يقول إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحرك إ ص ب ع ه في ا ل ت ج ا ه د في ر و ا ي ة أ ب ي داود الصحيحة والنص الثاني يقول إ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يحرك إ ص ب ع ه في التشهد لماذا ل ب ي ه ق ي رحمه الله تعالى وغير البيهقي نحن نتر لأنه من المحدثين بين هاتين الروايتين بأنه كان عند قوله إلا الله وبعد ذلك لا فلو نحن قلنا إنه يحركه يحركه كبار وغير البيهقي البيهقي قالوا الجمع ما إلا الله لا قوله ذلك فلو وبيهقي وبعد لا يحركها أ ب د ا ن ق ولو قد عطلنا الحديث عطلنا الصحيح بأنه كان يحركها ل و قلنا إ ن ه كان يحركها دائما يشير بها كما يفعل كثير من الناس نكون قد عطلنا الحديث الصحيح الذي رواه أ ب و داود رحمه الله تعالى ولذلك قول وبعد قال الفقهاء بأنه يحركها عند قول إلا الله وبعد ذلك يحركها بأنه عند وفي هذا نكون قد جمعنا ما بين ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ا ل م ت ع ا ر ض ة التي اتفق العلماء على صحتها ب النبي أبا بأنه ه الله عليه وسلم أن أبا داود روى هذا صفر صلاة صلى روى وسلم الحديث داود كان أن ي ح ر ك ه وهذا كذب على ابي داود فلسنه ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحرك اصبعه ن من أجل تبرير باطله. انا ما أقول انت لا اجل باطله اقول اسبعه يحرك تبرير فهو هذه ما ت باطل ربما يكون بعض الفقاء م رئي يبرر رأيه لكنه هذا حتى نقل نقلا خافئا عن سنن خافئا أبي د ولما د و ج و ب ه ا في هذا قال في ن س خ ة ث ا ن ي ة موجود فيها بان النبي ة ما أثبت النسخة الثانية أبي داود جميعا نقلوا جميعا هذه كان يحركها ص ب ع في ل ل ص ا روايته ة هذه رواية أبي داود لكن اليوم في هذا العصر معك ا في ا م ا ن ة ع ل م ي ة وصار كثير من الناس عندما يشتري شيئا ويريد تبريره يبرره تبريرا باطلا ا كان هذا يؤدي إلى التحريف ما مانع يحرف من أجل باطلي كما عمل عندما أتى إلى حري النساء حرم على النساء التحلي بالذهب مع أن التحلي بالذهب أجمعت عليه الأمة ثلفا ولو و إلى أجل عمل إلى على عليه ل من أن سيؤدي في يحرف تبرير حري أتى حرم مع أجمعت خ في عصر ا ل ص ح ا ب ة واتباع ل ا ع ي ن و أ ت ب التابعين و ا ل أ ئ م ة المجتهدين ما نعلم عن واحد من علماء المسلمين في كل ا ل م ك ت ب ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن واحدا منهم حرم الذهب على النساء إجمعت إن إن الإجمع الإسلامي أجل بحجة الأمة حرام من مصدرا من مصادر على على التشريع تبريره هذا قال الذهب النساء باطله قال ليس أنكر هو المتفق عليها قديما وحديثا كل مسلم في الدنيا يعلم في الماضي وفي الحاضر أ ن مصادر التشريع الاسلاميه إ س ل م المتفق ي عليها القرآن ا ل أربع و ن و ا إ ج ع و ا ا ل ق ي من أجل ت ب ر ر وكمان بعد م ر ح ل ة قليله ة ك م ا يقول ق ي ا س ليس ح ج ه مرحله ة ا ن ي ة ي م ك ن الناس ي ق و ل و او ه أو غيره ا ل س ن على كيفنا ما وافقنا قبلنا وما خالفنا رددنا امر بسيط ما دام ت ج ر أ على الاجماع و ا ل إ ج م ا ع في دلالته أ ق و ى من دلاله النص ل أ ن ا ل إ ج م ا ع اتفق علماء ا ل أ م ه على قولهم هذا ج ا ه ز أما النصر فيحتمل احتمالات ك ث ي ر ة ربما يؤول ربما يكون منسوخا ت ح ت ر ض على احتمالات ك ث ي ر ة وليس كذلك الاجماع هذا باتفاق علماء المسلمين ما واحد يخالف في هذا فهو من اجل تبريره باطله انكر ح ج ي ة الاصبع و ه و ا من اجل تبريره ما ذهب اليه لو قالنا اختياري كذا م ن ك ر عليه هو حر يريد ان يختار تحريكه اصبع ل ي ح ر ك ما ج ا ء الله اصبع الله و ق ل يحركها ت ك و ن للقيامه ما ا ن م نعينه لكن الذي ننكر ان يحرف احاديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وينقل نقول غير صحيحه عن كتب ا ل س ن ة نعم فعندنا يقول يرفع الصعب لقولي إ ل ا الله وبعد ذلك لا يحركها ويضم إ ب ه ا م ه مع السباب و ا ل أ ظ ه ر ضم الابهام إ ل ي ه ا أي للسبابه كعاقد ث ل ا ث ة وخمسين العرب كانت تعد ب ا ل أ ص ا ب ع فتقول هذا واحد تحرك ترفع الخنطر اثنان ترفع الوسطى البنطر مع الخنطر ث ل ا ث ة ترفع الوسطى مع ا ل ق ن ص ر مع ا ل ق ن ص ر ا ر ب ع ة هكذا خ م س ة تفرض الاصابع خ م س ة فاذا ارادت تعد سادسا تعمل ح ر ك ة من حركات الاصابع م ع ر و ف ة اعداد العرب بالعقد ب و ا س ط ة عقد الاصابع فكذل ثلاثة وخمسين تعمل اصبعها هكذا. تضع الابهام بطن تضع على المتبحة وتقبض ا ل أ ص ا ب ع ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ خ ر ى الخنصر والبنصر والوطه هذا, يقولون يعني هذا عدد ثلاثه وخمسين عند العرب نعم ففي صحيح مسلم في حديث ابن عمر كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا قعد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وعقد و ض يده اليمنى على اليمنى ركبته على ع و ث ل ا ث ة وخمسين عقد ثلاثه وخمسين يعني عقد أ ص ا ب ع ه على الشكل الذي يعد به العرب رقم ث ل ا ث ة وخمسين واشار أ ش ر بالسبابة و أ ب ا ل س ب ا ب ة هذه تسمى ا ل س ب ا ب ة وتسمى ا ل م س ب ح ة نعم و ا ل أ ظ ه ر ضم الابهام إ ل ى ا ل س ب ا ب ة كعاقد ث ل ا ث ة وخمسين و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا فرض في التشهد الاخير أ خ ي في ر ل ل ت ش ا ه د أ ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بحديث ي قد عرفنا كيف نسلم عليك عليه عرفنا عليك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قد عرفنا كيف نسلم نصلي كيف فكيف قد عليك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 و ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة توضع المرادى من ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد إ ل ى آ خ ر الصلوات رواها الدار مستدركه شرط الأركان ذكرناها الأخير الأخير وابن والحاكم وقال وقعود حبانا فإذا الثلاثة التي ذكرناها الآن التشهد الأخير وقعود التشهد صحيحه إنه على مسلم قطي في في والصلاه ة على النبي صلى ل ل ا على ي التي ه تشهد وسلم وأما في التشهد الأول فالصلاة ل ع النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعض من أبعاد الصلاة كما سيمر معنا بعد قليل. والأظهر سنها السلام تسن من معنا لأن ما تجب الصلاة الصلاة مرة واحدة الصلاة بعض أبعاض بعد تجبت يعقبه على كما ما والأظهر الأول الأخير الأول إلا التي الذي ولا الآل التشهد قليل في وهي في تشهد فالصلاه ل ظلي على التشاهد الاخير ه م محمد ونقوم واما في التشاهد الأخير على النبي صلى الله عليه وسلم ركن وليست س ن ة والصلاه على ا ل آ ل س ن ة في التشهد ا ا ل ا اذا ما كان ركنا في التشهد ا الاخير هو س ن ة في التشهد ا الاول وما كان س ن ة في التشهد ا الاخير لا يسن في التشهد ا الاول و أ ل التحيات ش مشخورا ه د و يعرف كل د ا منا ل ت ح لله المباركات الصلوات الطيبات ا لله س ا م عليك ي أ السلام ا ن ب وبركاته ي ورحمة الله ا ل عليك ن الصادحين ا عباة الله التحيات ا ا وعلى أو ل ب م ر ايها ت الصلوات ا ل ط ب ا ت ل ل ل ل س النبي م ع ي أيها ك ا ل و ر ح م ة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله هذا أ ك م ل التشهد و أ م ا أ ق ل ه التحيات لله هذا ا ل إ ن س ا ن ا ل ل ي ما يحفظ كله يحفظ جزءه ما استطاع حفظه كاملا ما هو القدر الذي ي ج ز ي ه قال ي ج ز ي ه التحيات لله سلام عليك أ ي ه ا النبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا و ع ع ل ى ب ا د ا ل ل ه الصلاه ا ح ي ن أن أشهد ل إ ل إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الصيغ محمدا الأحاديث وأشهد هذه وقد أن المتفق الصحيح ثبتت في على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد واله آ ل ه ه ذ ا ت ش د التشاهد محمد الأخير وأما في الأول قلنا يقول اللهم صلي على في فقط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 بالتسويد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وهذه ا ل م س أ ل ة مما تكلم عنها العلماء قديما وتكلموا عنها حديثا اختلف العلماء فيما ورد من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه النهي عن تعظيمه وتسويده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما فيه النهي عن القيام له هل يسلك فيه مسلك ا ل أ م ر ام يسلك فيه مسلك الادب نحن امرنا أ ن نقول اللهم صل على محمد هكذا ورد النصر فهل نمتثل ا ل أ م ر كما ورد بصيغته أ م أ ن ن ا نمتثل ا ل أ د ب ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به من أ ل ق ا ظ التعظيم و ا ل ت ب ج ي ل اختلف العلماء منهم من قال يسلق فيه مسلك ا ل أ د ب والدليل على ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى الناس عن القيام له إ ل ا أ ن حسان بن ثابت رضي الله ت عنه ا ل ى ع لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إ ل ي ه وذكر في ذلك بعض ا ل أ ب ي ا ت ل أ ن ه يريد احترام النبي صلى الله عليه وسلم له. وما ي ي ي ر د ا ق له و م انكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان قيامه حراما, لو كان قيامه حراماً أو كان قيامه مكروهاً لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد إ ل ى هذا يا حسان ويجب عليك أ ن تمتثل أ م ر ي كما قال للصحابي الذي ركع عند باب المسجد ثم مشى وادرك ا ل ص ف ة قال لو النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد انتهاء الصلاه احسنت زادك الله حرصا ولا تعد نهاه عن هذا الفعل لم يقره صلى الله عليه وسلم عليه فلو كان القيام حراما او كان مكروها لقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لحسان جزاك الله خيرا يا حسان احسنت في نيتك ل أ ن ك قمت من ب ي ت و ل الله صلى الله عليه وسلم اقر ولذلك قال العلماء هل يسلك فيما امرنا به مسلك الادب كما فعل حسان بن ثابت وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ام انه يسلك به مسلك الامر؟, الامر ف الارجع عند الفقهاء او خ ت ل ف اختلفوا ا ب ع ض هنا م قال ب يسلك يقول ل مثلك فيه هنا الادب الشيخ الشربيني وفي ا زيادة سيدنا ت ه ر محمد قبل و كونها افضل نظر وفي حفظ ان الشيخ عز الدين ي يعني عز الدين بن عبد السلام بلاه على ان الافضل سلوك الادب ام امتثال الامر فعلى اول من قال يسلك فيه سلوك ا ل أ د ب فيستحب له أ ن يزيد هذه ا ل ع ب ا ر ة ومن سلك مسلك ا ل أ م ر فلا يستحب له لكن ظاهر كلام الفقهاء اعتمادهم الثاني أ ي انه ي س ل ب فيه مسلك ا ل أ م ر فنقول و اللهم صل على محمد ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هكذا أ م ر ن ا ولكننا لو ر أ ي ن ا واحدا من الناس يقول و اللهم صل على سيدنا محمد فلا ن م ك ر عليه ولا نعظم ا ل أ م ر ونعطي أ ك ث ر مما يستحق ل أ ن كلا العملين جائز ومشروع وقد اقر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك معه م س ك ه ا د ب ي مع نهي صلى الله عليه وسلم عن القيام له ونهي عن أ م و ر سوى هذه ا ل أ م و ر فمن سلك مسلك ا ل أ د ا ب لا ننكر عليه ولكن م ن س متك الأمر لا ن ك ر ع لو ي ه ل ك ن ل و ن ا نقول المعتمد عند أ ك ث ر من الفقهاء أ ن يسلك الانسان م ث ل ك ا ل أ م ر فنقول اللهم صل على محمد ولا نزيد عليه ولو زاد عليه إ ن س ا ن ما ننكر عليه وقد ذهب إ ل ى هذا جمهور كبير من العلماء ويندب الدعاء بعده بعد التشهد و م أ ث و ر الدعاء أ ف ض ل إ ذ ا كان الانسان داعيا فليدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم م أ ث و ر الدعاء أ ف ض ل من الدعاء الذي ينشئه ا ل إ ن س ا ن ومنه أ ي من ا ل م أ ث و ر اللهم اغفر لي ما قدمت وما أ خ ر ت وما أ س ر ر ت وما اعلمت وما أ س ر ف ت وما أ ن ت أ ع ل م به مني أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت رواه مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه وروى أ ي ض ا مسلم من روايه ة أبي ر ر ي ة إ ذ ابي فرغ فليتعوذ الأخير أحدكم التشهد من ا الله ل ل ه من ربما أربع ن من يعوذ عذاب بك ج هريره ن ومن م عذاب ا ب ل ق ومن م فتنة ا ل ح ا والممات المسيح الدجال وهناك ومن فتنة أدغية ى كثيرة ك ر م ذ ا إمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه ا ل أ ذ ك ا ر فمن شاء منكم أ ن يرجع إ ل ي ه ا ويحفظها فليرجع إ ل ي ه ا نعم و إ ن شاء أ ن يدعو بغير ا ل م أ ث و ر فلا مانع من ذلك ولكن ا ل م أ ث و ر أ ف ض ل إ ل ا أ ن الانسان اذا شاء أ ن يدعو بغيره فليفعل ولا يهجر على ا ل إ ن س ا ن في دعائه فليدعو الله تعالى بما شاء ودعاء ا ل إ ن س ا ن بامور دينه أ ف ض ل من دعائه ب أ م و ر دنياه ويسن إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يدعو أ ل ا يزيد على قدر ا ل ت ش ف د يعني ا ل إ ن س ا ن بدا ا ل آ ن يدعو وراء ا ل ت ش ف د فيسن له أ ل ا يطيل دعاءه وليكن دعاءه بقدر التشهد وليكن و د ع ا ؤ ه بقدر التشهد ويسمى الا يزيد عليه فلو زاد عليه ما يضر هذا في ا ل ص ل ا ة لكنه يكره إ ذ ا كان ا م ا ن ا وكان ا ل ج م ا ع ة الذين خلفه ليسوا راضين بالتطويل, فإذا كانوا راضين بالتطويل فانه إ ذ ك ا و بالتطويل ا راضين ن ف إ لا يكره له ولكن ا ل أ ف ض ل الا يزيد بالدعاء على قدر التشهد ومن عجز عنهما عجز عن التشهد و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه ة ومن ن عجز ع م ترجمة ا ولكن يجب عليه التعلم كما ذكرنا عند الكلام على ر ق ن ا ل ق ر ا ء ة وهو ا ل ف ا ت ح ة قلنا ه ن ا من عجز أ ت ى ب ا ل أ ذ ك ا ر وبعد ذلك اتى بسبع آ ي ا ت ف إ ذ ا لم ي أ ت ي ب ا ل آ ي ا ت ي أ ت ي ب أ ذ ك ا ر إ ذ ا ما استطاع أ ذ ك ا ر يسكت ما اجدنا له الترجمه ل أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم لا تجوز ترجمته ولا تصح ا ل ق ر ا ء ة بغير ا ل ع ر ب ي ة و أ م ا ما هنا فليس من قبيل ا ل ق ر آ ن الكريم ولذلك اجدنا له أ ن يترجم ومن عجز عنهما ت ر ج م ويترجم للدعاء ويترجم ا المندوب ل ذ ك ر و للدعاء والذكر المندوب ا ل ع ا ج ل العاجل, العاجل. اي ل ل ما ب يستطيع ان ه يتعلم واما القادر فيجب عليه ان يتعلم الركن الثاني عشر من اركان ا ل ص ل ا ة هو السلام وهو الركن الاخير من اركان ا ل ص ل ا ة ا ل ف ع ل ي ة عندنا الركن الثالث عشر هو ركن الترتيب اي يجب ترتيب الاركان على هذا النحو الذي ذكرناه ليس ركنا فعليا من اركان ا ل ص ل ا ة شيء نفعله وانما هو شيء الركن الاخير الفعلي من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة هو السلام واقله أ ق ل ه ل ل عليكم س ا هذا م أ السلام في خبري في الصلاة لخبر مسلم م ر في ي ت ح السلام ا ت وتحليلها ت ك ب ي ر ل ا عليكم فلا في assلام عليهم الغيبة ولا الأقمر يجز ضمير عليك ولا عليكم عليكم ولا السلام ولا سلام عليكم ولا سلام ل ل ا ه عليكم ف إ ن تعمد ذلك مع علمه ذلك ب ا ل بطلت صلاته ت ح ر ي في خ ل ا ف ي ة ما بين ا ل إ م ا م النووي والاصح جواز سلام عليكم فأنا أصغير ذكرنا الإنسان التي لا تجوز والتي إذا فعل متعمداً فعل تجوز بطر الان ص ل ة ا ل في خ ل ا ف ي ة ما بين ا ل إ م ا م النووي وما بين الامام الرافعي الامام الرافعي رحمه الله تعالى الله كان عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه ونحن ن ج و ر مع النصوص حيثما دارت والنبي عليه ل ا صلى وامرنا أ ن نصلي كصلاتي صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي اصلي وهو قال السلام عليكم فنحن نقول السلام عليكم ولو نقل عنه أ ن ه قال سلام عليكم لقلنا سلام عليكم ويقول أ م السلام ل ل ه ع ك وبركاته م ورحمة المأثور ولا زيادة الله لأنه أن تسن يعني ي السلام عليكم ورحمه الله ا و بركاته السلام ل ع ي ك م و ر ح م ة الامام ل ه و ب ر ك ت ه ك صحعه إ النووي م ا في المجموع ن اليمين ومرة عند د التسليم التسليم الأكام على ومرة على اليسار السلام عليكم و ر ح م ة الله يمينا وشمالا ملتفتا في ا ل أ و ل ى حتى يرى خده ا ل أ ي من حتى يجلس ر ى من ي خلفه خده ا ل أ ي م ن ويلتفت في ا ل ث ا ن ي ة حتى يرى من يجلس خلفه خده ا ل أ ي س ر لما في مسلم من حديث سعد بن أ ب ي وقاص قال كنت أرى النبي أرى صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده حتى يرى بياض خده وفي ر و ا ي ة الدار قطني كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده ف إ ذ ا يسلم ويبالغ في تحريك ر أ س ه حتى يرى من يجلس خلفه بياض خده أ ي م ن التثريم اليمين على ويرى من يجلس بالفو بياض خبزه الايسار ي س م على ا فإذا سلم ماذا سلم سلامه لما ينوي يقول عند ل م على ويقول سلامه عليكم على اليمين ويقول السلام عليكم على اليسار قال ينوي السلام على من عن ن عن على اليسار من م ل ا ئ ك ة ومؤمني إ ن س وجن إ م ا م ا كان أ و ماموما أ م م و إ ا ا كان م أ أ م م و ينوي بالسلام على اليمين من عن يمينه و ا ل م ل ا ئ ك ة والمؤمني انس والجن وكذلك ب ا ل ن س ب ة اليساري اما المنفرد فينوي بالمرتين على ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ ن ه م ا ي معه ناس عم يظلوا حتى يسلم عليهم ذ ا كانوا جالسين على يمينه أو شماله وإنما ينوي في الملائكة وعلى مؤمنين وينوي شماله في ينوي الامام م ل ئ ك ة وعلى ؤ م ن ن ي ل ل ج ن وينوي ا إ ا م لديه نية ز ي ا د ة ينوي الزيادة الإمام عندما يسلم على يمينه ينوي يمينه المقتدين يسلم اليسار منع من وعندما السلام على من عن يمينه من المقتدين به وعندما يسلم على به ينوي السلام على الذين يجلسون عن يساره من المفسدين به وهم عندما يقولون السلام عليكم ينوون الرد عليه, ينوون الرد عليه وينوون الرد على من سلم عليهم عليه ي على ن وانا اظن ان الواحد الباقي الساعه والعشره منه ما واحد من المصلين في ا ل م ت ا ج د ينوي هذا لا من ا ل أ ئ م ة ولا من المامومين ب ا لانه م ة ستعة وتسعين و ح والواحد د الباقي ستعب العصر م لأنه من ي يعرف هذا من يعرف هذا؟ ولا يخطر في باله أ ن يسلم على ا ل إ م ا م و أ ن يرد السلام على الامام إ م م الشيخ يتحذل ن الصلاة؟ طبعا السلام عن اليمين ن ي ة ت ح ل ل من ا ل ص ل ا ة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أ ر ب ع ركعات ي ص ل بينهن بالتسليم على ا ل م ل ا ئ ك ة المقربين ومن معهم من المرسلين والمؤمنين رواه الترمذي وحسنه وفي رسول وسلم وأن حديث نرد الثالث آخر أمرنا رواه أن الله الله امام نتحاب صلى عليه ترتيب بعضنا وغيره والركن الثالث عشر ترتيب الأركان عشر على النحو الذي ذ ك ر ن ا فلو عكس ا ل إ ن س ا ن ونكس صلاته ب أ ن جعل سجوده قبل ركوعه ولو عن طريق السهو ف إ ن ه لا تصح صلاته ويجب فانه ذ ا فعله متعملا تبطل صلاته وعند بعض الائمه يكفر لانه يهز بشعائر ا ل إ س ل ا م و أ م ا ان فعله ساهيا فعل هذا الشيء ساهيا ما ركع وسجد م ب ا ش ر ة ماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا ا ه ى ا ل إ ن س ا ن ب أ ن أ خ ط أ في الترتيب أ و نسي ركنا من ا ل أ ر ك ا ن ب أ ن سجد دون أ ن يركع ماذا يعمل فإذا عامدا فعله يركع ويرفع ر أ س ه من الركوع ويسجد وكل الذي فعله له لا ق ي م ة له ل أ ن ه ليس صحيحا السجود ا ل ل ي سجده والقيام الذي قاموا والقراءه كل هذا له يركع من جديد ويتم صلاته هذا إ ذ اذا كان الركعة في الركع دولة إ كان في الركعه الاولى تجد ما تذكر لما انتهى من سجوده تذكر أ ن ه في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى سجد دون أ ن يركع نقول له كل ما فعلته فعلت الان ر ك كل ع ة م فعلت ل ا آ كل من ا فعلت م ا ل ص ل ا ة له والان آ ن ل ل الذي عملته ل ع م ا آ ركوعك وسجودك هو الصحيح ركوعك راح وسجودك هو الصحيح. كل هو فعله السابق راح انتهى الصحيح الذي وفي زعمه الان هو ل ث ا ي ة نقول ر ك ع ة ا لو ل ل و كل ما فعلته اولا يعتبر له ا ل آ ن وباطل خر هذه ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة هي ا ل ر ك ع ة الاولى ن قم و ا ف ل و تِيقّن في آخر ص ل ا ت ه ل ر ك هجةٍ من الأخيرة ه و آخر الثانيه ص تذكر انه سجد س ج د ة و ا ح د ة في ا ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة مثلا في ص ل ا ة العشاء تذكر انه سجد سجدة واحدة قبل ان يسلم تذكر وقال والله انا ساجد و وقل س ثانية ولابد سجده واحده ويقرأ التشفد هذا له ويزدد للسهو ويزدد ويزدد وتعتبر صلاته صحيحة. هذا اذا ترك سجده و ا ح د ة من ا ل ر ك ع ة الاخيره ة وكذلك انشك ف ي ا وكذلك ان شك فيها, فيها. لاننا اذا شك احدنا في الصلاه يجب عليه ان يبني على اليقين ي يا ن انا شكت تر ت سجد ج أ م سجدت س ج د ة و ا ح د ة الشيء المتيقن اني سجدت س ج د ة و ا ح د ة هذا ما شككت فيه و ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة مشكوك فيها فنحن نستصعب ا ل أ ص ل ونطرح الشك ونطرح الشك المشكوك ش ك ا ل فيه نطرحه ونسجد س ج د ة ث ا ن ي ة ونسجد لسه ونسجد و لسه و و إ ن علم في قيام ث ا ن ي ة ترك س ج د ة أ ن ا قائم ص ل ي ت ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى نسيت منها ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ر ك ع ة الاولى نسيت منها ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة قمت الى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة اثناء قيامي تذكرت اني نسيت ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة ما نسيت الركوع في هذه المره نسيت ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة قال له انا الان امام حالتين ح ا ل الاولى انني عندما سجدت ا ل س ج د ة الاولى كنت قد جلست انني عندما قمت ما سجدت ل ن س ج د ة و ا ح د ة فلن تجد ة و الثلج ا ل ث ا ن ي ة قمت بالركعه ا ل ث ا ن ي ة نحن مر معنا أ ن ا ل إ ن س ا ن المصلي يندب له أ ن يجلس ج ل س ة ل ل ا س ت ر ا ح ة بين كل ركعتين لا جلوس لا تشهد فيهما ما بين الاولى والثانيه وما بين الثالثه و ا ل ر ا ب ع ة هذا المصلي إ م ا أ ن يكون قد جلس ا ل ا س ت ر ا ح ة هذه و إ م ا أ ن لا يكون قد جلسها ف إ ذ ا كان قد جلس جلسه الاستراحه في أولى وزعم ل أ ن ه سجد السجتين وجلس ا ل ا س ت ر ا ح ة ثم قام و أ ث ن ا ء ق ي ا م ه ت ذ ك ر أ ن ه نسي ا ل س ج د ا ل ث ا ن ي من ا ل ر ك ع ة الاولى قال على طول ينزل ويسجد ا ل س ج د ا ل ث ا ن ي ونعتبر جلوسه ل ل ا س ت ر ا ح ة جلوسا بين السجتين جلوس ن وأما إذا ا ك ما جلس ج ل س ة ا س ت ر ا ح ة سجد السجده الاولى وزعم انه سجد السجدتين وقام م ب ا ش ر ة الى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة لم يجلس ج ل س ة ا ل ا س ت ر ا ح ة ا ل م ن د و ب ة قال هذا ما يجوز له ان ي ج ل د م ب ا ش ر ة لانه ما عمل فاصل ما بين السجدتين وهو الجلوس والطمانينه قال هذا يجب عليه ان يجلس اولا وان يطمئن وبعد ذلك ي ج ل د السجده ا ل ث ا ن ي ة ثم يقوم الى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي الثانية هذا اذا تذكر في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة انه نسي س ج د ة من ا ل ر ك ع ة الاولى وطبعا المنسيه هي السجده ا ل ث ا ن ي ة من المستحيل ان تكون ا ل س ج د ة الاولى لان ا ل ث ا ن ي ة تتكون هي الاولى في هذه الحاله و إ ن علم في آ خ ر ر ب ا ع ي ة صلاه رباعيه ة علم في آ خ ر ا أنه ثجتين ترك وفي ترك سجدات ثلاثة يعمل ماذا موضعها شهل هو في التشهد الاخير تذكر انه ترك سجدتين, سجدتين و مثل سجدتين او نسي ثلاث سجدات ążاب ركعتال وناخذ ه من ل م ح ت ن باسوا الاحتمالات ف د ب و ا ناسي موطنا اذا كان قد تذكر موطنها دائما ا ل ر ك ع ة ه بعدها تتمها و أ م ا إ ذ ا نسي موطنا من المحتمل أ ن يكون قد نسي السجده الثانيه من ا ل ر ك ع ة الاولى لما قام ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة هذا قيامه ب ا ط ل ركع ركوع ب ا ط ل سجد ا ل س ج د ة ا ل أ و ل ى من ا ل ر ك ع ة الثانيه, الثانية ونسي سجده من ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة تتمها ا ل ر ك ع ة الرابعه ة ف ي ل ز م الان ركعتان. يلزمه ركعتان وكذلك اذا ترك ثلاث سجداه ما يتغير الوضع مهما أ خ ذ ن ا ب أ س و أ الاحتمالات ما يتغير الوضع فاذا نسي سجتين أ و نسي ثلاث سجدات نسي موضعها يلزمه ركعتان أ خ ذ ا ب أ س و أ الاحتمالات أ و نسي أربع ج د اربع نسي أ سجدات قال ف س ج د ة ثم ركعتان لاحتمال ل ترك سنتين من ر ك ع ة وثنتين ن ن ت ي و ا من ركعتين أربع ر ع ك اربع ت أ سجدات يلزم السجده ويلزم ركعتان ل أ ن ه من المحتمل أ ن يكون نسي السجدتين من ا ل ر ك ع ة الاولى أ و ل ى م سجد ف ت ك ن ا ث ا مكان ا ن ي ة ركعة ل ل أ و ونسي سجدتين من ركعتين أ خ ر ي ي ن في هذه ا ل ح ا ل ة يلزم أ ي ض ا ركعتان يعني قلنا نسي نسي سجدتين قلنا إذا الإنسان يعني نسي نسي يلزم ركعتان و إ ذ ا نسي ث ل ا ث ة يلزم ركعتان ف إ ذ ا نسي أ ر ب ع ة يلزم س ج د ة يلزم سجدة تتم ر ك ع ة من الركعات وبعد ذلك يعمل ركعتين من أ ج ل السجدتين أ و من أ ج ل السجدات الثلاثه ا ل أ خ ر ى أ و نسي خمس أو ست. خمس سجدات ت خمس س أ و ست سجدات الاخرى فالثلاثه هما سجد قال هذا ربما يكون انسانا يصلي على ق ل ن سوته كما ذكرنا في ا ل م ر ة الماضيه ة س ج و د غير صحيح سجوده غير صحيح او يصلي على متحرك بحركته سجوده غير صحيح يعني قوله ينسى ست سجادات او سبع سجادات او ثمان سجادات مستبعد كيف يصلي ما يمكن انسان ل إ ي ق ر أ ويركع ثم يقف وقد يقع هذا لكنه متبعد غالبا اما الشيء المتوقع والسهل ا ل ت ط و ر ه والذي يقع مع كل إ ن س ا ن هو أ ن يسجد على متحرك بحركته أ و أ ن يسجد على طرف ي غ د ر ت ه أ و ان يسجد على قرنسوته يسجد متصد فيه يتحرك بحركته هذا ن ويسن للمصلي ان يديم نظره إ ل ى موضع سجوده و إ ذ ا كان في مكان لا ي أ م ن فيه من الهوام والدواب والحشرات يكره له تغمض عينيه ل أ ن ه إ ذ ا أ غ م ض عينيه في هذه ا ل ح ا ل ة من المحتمل أ ن يتشوش ذهنه ومن المحتمل أ ن تدب إ ل ي ه حشره فتؤذيه فيندب له الا يغمض يكره غ م ض عينيه ي له غمض العينين و أ م ا إ ذ ا كان في مكان امن يأمن فيه الحشرات ليست فيه ي ما الحشرات ش و عليه فلا ي ك ر ه له تغميض ع ي ن ي ه و الانسان إ م م رحمه الله كره تغميض الرافع الله ا ل كره ع ي ي ن مطلقا و ء ك ا الإنسان في مكان آ م ن أ م كان في مكان غير آ م ن إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هذا التفصيل فقال ص التفصيل ل هذا ف وعندي لا يكره إ ن لم يخف ضررا قال وينذب له أي الإنسان له وينذب أي الخشوع في ا ل ص ل ا ة ويندب له تدبر ا ل ق ر ا ء ة أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ ق ف اقفالها ل والله ه ا ي و ل الله تعالى قد أ ل ح م م ؤ ن ن الذين و م في ص ل ت ه عليه م والسلام خاشعون الصلاة ونبي ق ا ل ما من عبد مسلم ي ت و ض أ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه اي يخشع بوجهه ق ل ب وقلبه إ ل ا وجبت له الجنه ة ر و ا مسلم وروى الترمذي عن ابي هريره رضي الله ت عنه ا ل ى ع ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يعبث بلحيته في الصلاه فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه والأحاديث والآثار في هذا كثير لا داعية لاستقصائها في كثير فيندب للإنسان وتدبر القراءة ولا يكون كمن قال الله فيهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى فيندب للانسان ان يقوم الى الصلاه نشيطا فارغ القلب ما يكون قلبه متعلق بمشاغل الدنيا ولذلك والعشاء العشاء إذا حضر العشاء امرنا بتقديم العشاء حتى يدخل ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة وقلبه فارغ من مشاغل الدنيا اليوم مع ا ل س ف ع ك س ت ا ل آ ي ة تماما ا ل إ ن س ا ن منا ما يتذكر مشاغل الدنيا إ ل ا عندما يقف في ا ل ص ل ا ة وخارج ا ل ص ل ا ة ي ن س ك الشيء ولكنه عندما يقف في ا ل ص ل ا ة تفتح عليه أ ب و ا ب الدنيا كامله فكل شيء في حياته يتذكر عندما يقول الله أ ك ب ر ا ل ب د ا ي ة ب د ا ي ة بذكر المشاغل في التكبير ويتحلل منها بالتسليم التحريم والتكبير وتحليلها بالتسليم صار هذا بالنسبة لمشاغل الدنيا والعياذ بالله يعني الدنيا اليوم صارت على البشر وصارت على مالك عليهم مصيصرة تكبيرهم يعني عليهم قلوبهم. بيفكر قلوبهم الله فصار الإنسان منا الدنيا عندما وشاغل تعالى يقبل إلا نسأل أن يحسين أحوالنا يجعل تحت صدره آ خ ذ ا بيمينه يساره للاتباع ويندب له الدعاء في سجوده لخبر أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد و أ م ر ن ا ب أ ن نكثر الدعاء في السجود وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم